الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور 124- ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 125- ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 126- وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور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 قل أرأيتم إن أهل كني الله ومن معي أو رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما غورا Fem i